<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في عيد الناس اليوم هو اليوم الثالث لهذه الاحتفالية التي تقوم بها قناة الناس تحتفل مع الناس بعيد الناس في قناة الناس وضيوفنا في هذه الحلقة ضيوف متميزون نتعرف عليهم معانا الشيخ محمد عبد الفتاح عضو لجنة الفتوى بموقع اسلام اونلاين نت اهلا وسهلا ومعانا استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ بجامعة ام القرى سابقا احنا وسهلا بكم معانا الدكتور الاحمدي ابو النور عضو مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر ووزير الاوقاف الاسبق اهلا وسهلا تقبل الله منا ومنكم أحمد. جميعا دعاء من الله انتم بخير شيخنا حضره الفتاح بمأننا في العيد وفي هذه الأيام الطيبة المباركة عايزين نعرف من حضرتك كيف قضيت العيد هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البداية في الحقيقة أقول لكل المسلمين في كل مكان تقبل الله تعالى منا ومنكم وجعل الله تعالى ايامنا اعيادا ان شاء الله تعالى واسال الله في بداية لقائي هذا ان يمن على الامه بمن يؤلف بين قلوب ابنائها ومن يوحد صفها ومن يعلي رايتها ومن يعيد للامه مجدها وعزها اللهم امين ثانيا في الحقيقة انا في غاية الخجل ان اجلس بين عالمين جليلين كرمين معروفين وأن أتقدم عليهم بالكلام ففي الحقيقة هذا سوء أدب مني فسامحني يعني وأنا اعتذر لي لا عظيم الكريمات بارك لك الله وخيرونا وغضبان الله بارك الله تعالى فيكم وهذا شرف لي في الحقيقة أن أجلس بينكم بارك الله تعالى فيكم في الحقيقة في يعني كيف أن تسألت كيف قضيت العيد انا يعني تعوت بفضل الله تعالى منذ عودتي الى مصر لانني حرمت من قضاء العيد في مصر تقريبا اكثر من عشرين سنة وكنت اتمنى قضاء فكن لنا جولة مع هذه العشرين ان <تصفيق> <تصفيق> شاء الله تعالى فانا في الحقيقة يعني احرص حرصا شديدا على قضاء العيد في قريتي في موطني الام القرية التي ولدت فيها اللي هي فين <تصفيق> هي قرية, قرية عامر البدوي تتبع مركز كفر سكر محافظة الشرقي وإقامتي في أبو كبير فأنا أنزل في الحقيقة في ليلة العيد بأسرتي كاملة ولنا بيت بفضل الله بيت الوالد موجود ولما عدت من الخارج وكان هناك تقليد يعني في الحقيقة غير مرضي كان موجودا في الريف وحتى موجود في كثير من المناطق في مصر أن الناس تعودوا أن يعزي بعضهم بعضا حتى ولو كان الميت مات من أحد عشر شهرا في العيد وتتحول الأعياد إلى مناسبات للعزاء ما. يعني كل من مات من العيد الماضي حتى من بعد العيد الكبير أو عيد الأضحى <تصفيق> لابد أن نذهب إلى أهل المتوفى ونعزيهم لأنه أول عيد مر عليهم ويذهب الناس للقبور فهذا المشهد في الحقيقة يعني روعني ويعني حز في نفسي وأشعرني بالمرارة وقلت بيني وبين نفسي سيظل الناس في عزاء مستمر وفي مأتم دائم إن استمروا على ذلك وستأتي الأعياد لتكون مناسبة للعزاء وليست مناسبة للفرح لأن أعيادنا في الإسلام تأتي عقب الطاعات فعيد الفطر بعد صيام شهر وعيد الأضحى بعد أدائي يعني فريضة الحج فهي فرصة للتهنئة والدعاء والتواصل والتوازر <تصفيق> بي والتآذر بين المسلمين ففي الحقيقة قمت بتقليد أسأل الله تعالى أن يجعله خالص لوجهه <تصفيق> وللأمان لم أجد إلا مؤازرة ومعونة من كافة أفراد أهل القرية حقيقة لم أجد معارضة من أحد عرضت عليهم فكرة أن يلتقي أهل القرية جميعا عقب صلاة العيد في دار المناسبات نلتقي جميعا وتفرش الحصر وكل منا يأتي بما يستطيع أن يأتي به من طعام من شراب من هدايا للأطفال من عيديات وبالفعل كان ذلك عقب عيد الفطر العام الماضي واجتمعنا جميعا وأقمنا مسابقات بين الأطفال ووزعنا عليهم الهدايا ولم يذهب أحد من أهل القرية للمقبرة ولم يقم يعني أي عزاء على الإطلاق في القرية ثم جاء الأضحى وأكدنا ثم كان في يوم العيد الفطر الماضي الذي نحتفل به الآن اجتمعنا كما تعودنا من قبل وأمضينا العيد معا ثم بعد ذلك من أرد أن يسلمها والله ده يعني هذا تقليد رائع ونتمنى أن يسود قرانا جميعا لأن فكرة العزاء فعلا يوم العيد تسيطر على كثير من القرى من بارك الله فيك استاذنا الدكتور جمال عبد الهدي مر شهر رمضان وقد كانت فيه الصلوات كثر والقيام يطول وقراءة القرآن يعني يختم القرآن مرات فماذا بعد رمضان ماذا بعد رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحرص الشديد على ان يكون الانسان بعد رمضان كما كان في رمضان نحن الطاعات. معنى الصيام التطوع وقيام التطوع والحرص على الصلوات في المساجد يعني و... الصيام لم ينتهي بانتهاء رمضان لأنه برعا ده ربنا سبحانه على يد ايدينا على اول الطريق اللي هو بناء الفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم لابد من دورة تربوية مكثفة اجتمع فيها قراءة القرآن واقام الليل والصلوات في المساجد والاعتكاف لكي يصل في النهاء لتحصيل ما يسمى بالتقوه والتقود الزاد اللي بيقتات الإنسان عليه لتحقيق الأهداف العليا وهي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ودلع ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني في فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة صاموا لله وأفطاروا لله وحينما استنفروا وتعرضت الدولة الإسلامية للخطر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا خيل الله الكبير وتحرك المسلمون في بدر وهم صائمون ولمواجهة العدوان على الدين وعلى العرض وعلى الوطن وعلى الدولة الإسلامية الوليدة صاموا لله وافطروا لله وتحركوا لنصر الدين لله وتحركوا لنصر الأم كذلك نفس الأمر لما حصل حينما استغاس عمر بن سالم الخزاعي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خزاعة يعني اعتدت, اعتدت عليها بن بكر في حرم الله الآمن وفي شهر رمضان وقتلون في حرم الله الامن ركعا وسجدا فقد نصرت عمرو بن سالم الخزاعي يا خيل الله اركبي وتوجه رسول سلم في عشرة الاف مقاتل ليعيد الى الحرم الامن امنه الحقيقي ويعيد لمكة ان تعود لها حرمتها كما كانت منذ ان خلق الله السماوات والارض لا يحل لان يسفك فيها دما او يفزع طير ولا يقتطع تلتقط لقطتها الا للتعريف و و و و كسر شوكه العدوان واستأصل جزور العدوان على حرم الله الامن من جزوره وحقق الامن والامان لبني الانسان ووقف يعلن على مسامع الدنيا وبصرها ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا يعني اذا كانت الصيام او شهر رمضان عبارة عن دورة تربوية مكثفة تجتمع فيها الطاعات لتحقيق هدف أساسي يعني دي آليات إنه يصل إلى تحقيق الزاد الضروري للفرد المسلم لمواجهة التحديات. وزيك واحد منا لما ينظر. إذن حركة فكرة إن إحنا نخرج بزاد وهو التقوى وإزاي نستغل التقوى في مواجهة التحديات ده أنا عارف من حضرتك بعد يعني هنرجع لحضرتك تاني إن شاء الله ونشوفه آآ ولكن آآ سعادة الدكتور أحمد أبو النور حضرتك كنت وزير أسبق والآن عضو بمجمع البحوث الإسلامية. المسؤول في العيد هل يعني يجد حريته ويتحرك بين الناس ك... كأي إنسان أم أن العيد عند المسؤول يختلف عن العيد عند الشخص العادي؟ أطلاقا المسؤول في العيد له حريته وله مسؤولياته وله أيضا ما ينبغي أن يأخذ عنه من الأسوة وبالتالي أي مسؤول يعتبر قدوة حقيقة في هذا العيد يعني لم اتمكن من الذهاب الى القرية كما كان معتادا أش... سلمون قبلي مركز الشهداء منوفيه محافظة منوفيه هيك متعود كل سنة تقدر اه يومي اه وطالما كنت في مصر باجد باجد فعلا انه من ال... من الممتع لي و ومن من ال... اه المجدد للذكريات وايضا المذكر بال... بالالاء والامهات والاقارب سواء منهم الماضون والموجودون والباقون وبالمناسبه الحقيقه اشكر الاخ الفاضل الاستاذ محمد اسماعيل محمد عبد الفتاح اسماعيل على هذه المبادره الطيبه كرمك الله ويعني جميل منك ان تحيي سنه وتميت بدعه وأذكر بهذه المناسبة أنه يعني لا يتخيل أحد أن زيارة الأموات غير مطلوبة إنما أن تكون بالعيد بالذات وأن يعني نعمل لها ميقاتا محددا هل كان هذا في السنة؟ لم يكن لكن السنة يعني تشوقنا أو تحببنا إذن فما المستحب إذن يوم عيد؟ جدا لا ما المستحب؟ إيه المستحب أن نعمل في المستحب فعلا أننا نديم للتعرض وللدكار بالزيارة الموتى والحديث المشهور في هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لأن كل واحد في حاجة إلى أنه فعلا يعني لا ينغمس في دنيا وإنما ينبغي أن يتذكر الآخرة ليه تذكر الآخرة ينأى بالانسان عن الكذب عن الغش عن الرشوة عن الافساد في الارض عن تفريق بين المؤمنين عن اقاد الفتن يعني تذكر ليه لانه محاسب ما دام المرء سوف يعرض عمله على الله عز وجل على طول بيتاخذ التقوى ولذلك يمكن دي مناسبة يعني نربط بينها وبين الهدف من الصيام الهدف من الصيام التقوى كما هو معروف وكما اشار استاذنا لعنكم تتقون اه نعم لعنكم تتقون كان عبد الباقي الهادي التقوى كما علمنا اساتذتنا واذكر منهم فضيلة الاستاذ الدكتور محمد محمد السماحي كان استاذا للتفسير والحديث في كليه اصول الدين عندما كنا طلابا وكان يدرس لنا تفسير الايات في سوره ال عمران ربع كل طعام وفيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربط لنا بين التقوى التقوى الفرد وتقوى المجتمع أو الجماعة تقوى الفرد تمثلها الآية أو تشير إليها الآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تقوى الفرد اللي هي يعني بتفسر بان يطيع الانسان ربه فلا يعصيه وان يذكره فلا ينساه وان يشكره فلا يكفره ما استطاع الى ذلك سبيلا ده الفرد وتقوى الله هنا معناه تقوى يعني تجنب كل ما يغضب الله تقوى التخلف تقوى التفرق تقوى الجهل تقوى التعصب الاعمى تقوى ايقاد يعني المبادئ استخدم هيك مسألة تقوى الفرد وتقوى المجتمع والربط بينهما و... وأخذ هذه العبرة من رمضان. المسألة نعم. يعني أكثر دقة مم. ومحتاجة تفصيل هيك أكثر حنرجع له تاني. بس عرض عرض. الشيخ محمد عبد الفتاح هيك قبل التسجيل بتقول إن بنتكلم في مسألة المواقف التي تواجه الداعية في حياته و... ومنها مواقف تثبت في الذاكرة ولا ينساها أبدا. حركة يعني نسترجع معاك موقف من هذه المواقف كرمك الله بالفعل في مواقف الانسان لا ينساه يتعرض لها كل في موقعه. ربما المهندس لو سألته عن موقف معين سيتذكر موقفا معينا وكذلك الداعية الى الله يتعرض ونحن نتعرض لمواقف لما لان عملنا في الحقيقة مع الناس نحن نختلط بالناس ونخاطب الناس ونكلم الناس اذكروا في خارج مصر في الحقيقة من يعني تقريب من العشرين سنة كانت لي خطبة جمعة في مكان معين ولم يكن عندي سيارة في ذلك الوقت وكانت جهة العمل تؤمن لنا سيارة ووقفت في المكان المحدد للسائق على ان يأتي وكان ذلك قبل اذان الظهر للجمعة تقريبا بعشرين دقيقة وللأسف تأخر السائق وتقريبا دنا موعد الاذان بل شرع المؤذن في الاذان وأنا بعيد وقفت على الطريق الرئيسي ولم أجد سيارة تمشي الكل في المساجد وجدت سيارة ندة للشرطة تمر فوقفت في قلب الطريق حاول أن يتفادن يبتعد قلت له توقف فجل ربما يعني فيه مصيبة ولا كذا ولا كارثة فتوقفوا فجالوا لي يعني ايه الموضوع قلت لهم انا عندي خط الجمعة الان ولا يوجد لي بديل وهي في المكان الفلاني ولم تأتي سيارة ولم اجي تاكسي. قالوا ايه المطلوب قلت المطلوب ان انا اركب معك وتوصلون جالوا ما ينفعش قلت لازم بالفعل اخذوني وكانت المسافة تقريبا بالسيارة خمس دقائق ست دقائق وصلت بفضل الله تعالى للمسجد في الموعد المحدد ولم اكن متعودا ان اخطب فيه وانا بفضل الله تعالى من النوع الذي احدد الموضوع الذي اتكلم فيه قبل الخطبة ربما بايام في هذا اليوم تحديدا او في ذلك اليوم تحديدا كنت متحيرا بين موضوعين جاهزين متحيرا المهم وصلت الى المسجد وجدت الناس ينظرون للخلف يعني اين الخطيب وينظر بعضهم لبعض وتقريبا كاد رجل ان يقف ليؤدي خطبة الجمحة واذا بادخلوا مسرعا من الباب على المنبر رأسا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وأجلس وإذا بي أختار موضوعا لأدري لما اخترته في الحقيقة الله تعالى ألهمني ذلك وكنت أتكلم كانت المناسبة يعني في نهاية عام ميلادي فكنت أتكلم عن المسيح في القرآن الكريم وأرد على من نال من المسيح عليه السلام وأقول يعني أيهما أولى أن نقول برفعه أم أن نقول بصلبه وقلت كلامه واستدللت في الحقيقة بنصوص من الإنجيل وأعطيت للمسيح قدره الذي أعطاه له القرآن وتكلمت عن نظرتنا نحن المسلمين للمسيح عليه السلام لا. وأديت الخطبة بفضل الله تعالى وصليت وخرجت سلم علي الناس وسألوني عن سبب التأخير وأخبرتهم وأضحكوا في الحقيقة واستغربوا شكرني رجال للسيارة النجدة بعد الخطبة نعم وقالوا يعني يجي لك كل اسبوع قلت لهم لا وبعد ما بعد ما خرجت جاءني اثنان واخذاني الى جانب من جوانب المسجد وقال لي والله جئنا اليك في موضوع خاص واحنا لا ندري انك ستخطب هنا اليوم لكن احنا جئنا للشيخ الذي يخطب فاستدعك احنا هنعرف ماذا اراد منك هذان الاثنان دارك لكن الوقت. لما نرجع لحضرتك ثاني مشاهدينا الكرام احنا بننوه ان النهاردة ان شاء الله بعد الساعة العاشرة في تكريم لكل العاملين في قناة الناس المخرجين والمصورين والاداريين وكل من يعمل في هذه القناة المباركة سوف يكرم ان شاء الله على الهواء مباشرة في هذه الليلة فانتظروا هذا التكريم وهذه الاحتفالية نرجع لأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي وكنا بنتكلم عن ثمرة الصيام وهي التقوى ودور التقوى في مواجهة تحديات العصر كيف نستثمر هذه التقوى ويعني هذه العظة الكبيرة والدرس الكبير من رمضان في مواجهة هذه التحديات الحمد لله فض... سعادة الوزير ذكرنا بشيء مهم يا أيها الذين أمنوا تقوا الله حقا تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الإسلام شلتكم عيشوا على الإسلام وأقيموا هذا الدين واحرصوا على أن تموتوا على هذا الإسلام وقدم الله لنا نموذجا في سورة البقرة عن إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كان قمة في العطاء والدعوة إلى الله والأمر والمعروف والتضحية بالنفس والولد كل شيء زي ما قال ربنا قل إن صلاتي ونسك معية لآيات رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا وسلمن بس الفرد عشان يؤدي لابد يكون متربي تربية إسلامية رمضان بطاعته تك تشكل جزءا مهما في تكوين الشخصية القادرة على مواجهة هذه التحديات والنموذج لذلك رسول الله والصحابة رضوان الله عليه مجمعين الـ الـ الـ الـ الـ يعني فضلت الدكتور تكلم عن المعنى التقوى أنا كنت حافظ حاجة يمكن تبين قالوا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقديل والاستعلاء لدار الرحيل من العمل ونموذج لذلك كما قلت الرسول عيسى صلى الله عليه وسلم محمد في بدر وفتح مكه بل عمر بن العاص بل عمر بن الخطاب حينما توجه الى بلاد الشام في السنه ال 15 من الهجره لكي يسلم مفاتيح بعد البيت المقدس بعد سبعمائة سنة من الاحتلال الروم البيزنطي. ده معنى هذا الصحابة ظلوا يصومون رمضانات متتالية 15 رمضان أو أربعتاشر رمضان. في خلاله تتكون الشخصية الإسلامية. كان بعدها مش بس رمضان كان بعدها بني بني قي بني قينقاع حينما عتوض على امرأة مسلمة. وقتل شاب مسلم في المدينة المنورة لأنه غار على أخته المسلمة م. ما قدش الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا لسه خارجين من الصيام وعيد وكذا ولدان أنا أز... لكن يا خير الله وتسلم وتسلما أرضيقول الأمة تتابعت يعني الأمة كان قصورة حي يعني يعني أرضيقول ال الزاد اللي عندها ده ما كانش مقتصر نتيجة طعات في رمضان حياتهم كلها كانت رمضان يا كده كانت حياتهم كلها رمضان سلوكياتهم اخلاقيات التكافل الاجتماعي بين ابناء الامه رعاية الارامل المساكين قيام الليل حياتهم كلها قيام الليل صيام التطوع التكافل الاجتماعي رعاية الارامل والايتام والقضايا الكبرى ما فيش قضيه يعني بتتنسي في هذا الجو لذلك عايز اقول عمر عمر بن الخطاب ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس انا عايز اقول بالشكل ده لان احنا لما الناس بيقول بنفرح رمضان بنفرح رمضان كيف تتم الفرحة وإخوانه على الأرض فلسطين محصورون من سنة 1918 حتى اليوم ودماء المسلمين الذين طرقوا في العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاء بقاع الأرض والأمة نفرح نعم والناس يذهبون. إذن ففرحة المسلمين مازالت منقوصة وإن شاء الله, الله يتموها الله علينا منذ قرن من الزمان إحنا منذ قرن من الزمان يعني مئة رمضان مر علينا والفرحة منقوصة و... و... و... كيف... وحل... كيف نتمم هذه الفرحة ده اللي حنعرفه أم نرجع لحاجة تاني أستاذنا الدكتور الأحمد أبو النور كنا نتحدث عن التقوى تقوى الفرد وتقوى الجماعة نعم. وكيف نستغل هذه الثمرة بعد رمضان نعم. هو التقوى في بساطة هي الأمر الذي يقل إنسان ما يخافه يعني أن يجعل المرء نفسه في وقاية من غضب الله في الدنيا ومن عذابه في الآخرة تكون بوسائل متعددة يعني انا ذكرت جزء استاذنا الدكتور ذكر جزءا فكل ما يقيك ويجنبك السوء في دنياك وفي اخرك فهو يعني تقوى التقوى بينتقل مفهومها الى المجتمع ما الذي يقل مجتمع كل الهزات وكل النكبات وكل الزلازل المدمرة الوحدة ولذلك يعني استاذنا الدكتور سماحي قال لنا انه واعتصموا بحبل الله جميعا دي تقوى الجماعة يعني, إيه يعني وحدة الكلمة وحدة المشاعر وحدة الخط الذي نسلكه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دي فعلا ده ايه ده الركيزة الكبيرة والعنصر الفعال في تقوية او توقية المجتمع وقاية المجتمع او تقوى المجتمع في وحدته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 لانه فعلا انا شاهد انه المجتمع المسلم بصدر انه تشتع أو يعني تشعل فيه فتنة او توقظ فيه فتنة والفتنة نائمة ليه ننقدها والفتنة خامدة لماذا ننقدها وبالتالي يعني احنا بنقول اذا فالذي يخمد هذه الفتنة هو وحدة المجتمع واعتصامه بحبل الله تبارك وتعالى عايزين نسقط الكلام ده على واقع الصحابة وكيف كانوا في هذه الوحدة ولكن يعني هنرجع للمعنى ده بعد قليل <تكلم> آه آه آه أستاذنا محمد عبد الفتاح جاءك رجلان بعد أن انتهيت من الخطبة التي تحدثت فيها عن السيد المسيح وعن نظرة الإسلام له بارك الله فماذا أراد أنا أذكر قولا في البداية لابن السماك الواعظ أرسل رسالة لأحد إخوانه نعم قال له فيها اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك وخف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك واعلم انك بعينه لن تخرج من عينه الى عين غيره ولا من سلطانه الى سلطان غيره فليعظم منه حذرك وليكسر منه وجلك والسلام هذه كانت رسائلهم فيما بينهم جاءني شخصان بعد الصلاة واخذاني الى جانب الحقيقة في المسجد وقال لي معنا شاب خارج المسجد صلى قالوا لا لم يصلي لماذا؟ قالوا عنده اسئله يعني اي عنده اسئلة؟ قالوا هو مسيحي ويريد أن يدخل في الإسلام قال عندي أسئلة خذوني لشيخ يجيب على الأسئلة ثم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد جميل رسول الله جميل جميل جدا. فقلت هيا بنا إليه قال هو واقفه تحت شجرة وبالفعل خرجت إليه فلما سلمت عليه وجدته يبكي بكاء مرة بكاء حاولت إسكاته تهدئته لكن دون جد وتقريبا بعد عشر دقائق من البكاء المتواصل وأخرجنا مناديل وأخذنا نجفف دموعه قلت له لما تبكي؟ قال أنت يعني من بداية الخطبة وأنا أرد أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت أنت يعني جئت بأسئلة كما أخبرني ال الأخوان ولم أجب عليها. قال أنت أجبت عليها جميعا في الخطبة. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا في الحقيقة موقف يعني والله يعني لم إن شاء الله ولن أنساه. الا ان لا العجيب تعالي. في المسألة ان اختيار حضرتك لموضوع الخطبة كان وانت على المنبر اختيارا قدريا نعم كأنه كان اختيار الله تعالى نعم. نعم. نعم والله كان قلب يميل لغيره لكن بمجرد ان قلت الحمد لله رب العالمين وجدت نفسي أتناول الموضوع الذي تناوله. وهذا دليل دليل آآ يعني سيرة الله توقيت. لك. والله لا يدل في هذا الموضوع. نعم. والله نعم. لا يدل في علم إفلاشك دارة اللون. وكثيراً ما كان الإنسان يختار فعلا الموضوع وحينما يصعد المنبر يضع نعم. الأوراق في جيبه ثم ينتقل إلى موضوع آخر. نعم. نعم. ذلك وشيء خدري. ما هو هو كمان آه. من توفيق الله آه. أن تكون الخطبة ملائمة. للأهم عند الناس وهنا فقه الرجل يعني مراعاة الموقف وفيهاك الحال فقه ممكن تقدير العزيز العليم ربنا سبحانه وتعالى العلم ده نعم. رزق يسوقه نعم. الله عز وجل في المكان المناسب لأصحابه وأيضا عندما يكون المرء بيتحرى أن يكون بليغا في خطبته بمعنى أن يوافق أو أن يوائم بكلامه مقتضى حل مخاطب من الناس ييسر الله له نعم. الموضوع الذي يلائم هؤلاء الناس ولذلك نزل. حتى كبار علماءنا ينصحوا برضو بانك يعني وانت جالس على المنبر قبل الخطبة ان تلقي نظرة على الناس جميعا شوف انت بتكلم مين نعم. نعم. مستوى الحديث مستوى اللغة كيف نعم. يكون كذلك اخيرا استنا دكتور جمال عبد الهادي تحدثنا عن التقوى وكيف انها يجب ان تكون محركه للناس طوال العام وليس في رمضان هي فقط ثمرة من رمضان تستغل في رمضان وفي غيره كيف كان نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وكيف كان ربانيا ولم يكن رمضانيا يعني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وضع أقدام الأمة على الطريق منذ أن فرض الصيام في شهر رمضان يعني اكتملت أركانه وكل ما العبادات لكن طبعا المسلمون لو أقل كان يصومون في مكة يعني صياما يعني على جز... يعني اتصالا ب... ب... بدعوات الرسل السابقة لأنه هو فرض على الأمة كلها يعني بدري على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خفضوا الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى يعني ما... ودي مسألة فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة ووضع اقدامها كيف تستستمر الطاعات في رمضان والعبادات في رمضان فالرسول صلى الله عليه حتى فيما تصل بس بس بالترويح، أن كثير من الناس الآن يشككون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرويح جماعة، وإن دي حاجات مفروضة بعضية. بعضهم، وبعضهم شكك كمان في الاعتكاف. رغم رحمه الله بسلمت القولية والفعالية اعتكف وكان يقضي ما يموتون عليه. فأنا أقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع بسيرته الفعلية النموذج الضروري أو العبادات بالقدر الذي يمكن أن يحيي الإيمان في القلوب. ولكن هل هذة الترويح كانت ثابتة بهذا الشكل قبل سيدنا عمر. أي نعم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع حصيرته ووضع أمر عائشة أن تضع الحصيرة أمام باب باب ميتي صلى الله عليه وسلم. وجد الصحابة منتظرين فخرج فصلى فصل وص ل بالصحابة رضوان الله عليهم. وبعدين ساب الحصيرة مكانها. لكن المشكلة إنه هو رحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أحس إن الأمة لن تستطيع إن هي لو فرضت عليها صلاة التراويح في جماعة لهذا النسق لن تطيق فعشان كده في اليوم التالي قال صلى الله عليه وسلم أنا ما ما أهملتكم أو تجاهلتكم أو أنا لا أنا خشيت أن تفرض عليكم فإذا الرسالي صلى الله عليه وسلم وبعدين الوحدة وحدة الصف لما جاء عمر بفقهه رضي الله عنه وارضاه لكل مجموعة بتصلي وحدها فجمعهم لان المشكلة هي فعلا مرض الامة الفرقة الفرقة عذاب ربنا قال وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلْفُوا صد الوسير بيتكلم الان فعلا المفروب الان تمزيق العالم الاسلامي اكثر مما يجري والفتن الطائفية شغالة والفتن بين طوائف المسلمين شغالة فتن سبحان لمن يقل لن يقل الامة من هذه الفتنة الا العلماء الامه الثقات الذين تربوا في رمضان وادركوا ان احنا في مجلس الحاجة ان احنا نخمد هذه الفتنة وهذا لا يكون على كتاف ناس تربوا تربية اسلاميه حقيقية فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذج مش بس صيام وقيام لكن اذا استنفرتم فانفروا ولذلك انا بظهر الحته يعني الحته دايما وانا في ناس كتير يقولوا لما تيجي عمره ونسافر شهر رمضان فالحقيقة نظرت وقلت يا أخوانا نعم هذا شيء جميل لكن لو تصوروا لو محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الآن وما يجري الآن في بيت المقدس وفي العراق وغيرها هل تعقدون رسول الله كان يعني يعتكف في حرم الله الآن مرات القمر على هذا النحو وذكرتهم بكلمة عبد الله بن مبارك في رسالته إلى الفضيل بن عياط الذي كان يطوف ويعتكف ويحج و... يا عابد في... الحرمين قل... يا عابد الحرمين لأبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب مكان... فنحورنا من دمائنا تتخضب هذا الصيام شيء جميل وقيام الليل والاعتكاف وقراءة القرآن لأنه ده زادنا إلى الجنة يعني مش بس زادنا بس في حياة الدنيا لكن في نفس الوقت عار على أمتنا ونحن نصوم رمضان ونبتهج في رمضان وهذا الذي يجري على على على البيت المقدس وعلى الواحد يعني يكالي قد تفتر المأساة الحقيقية تجري حولنا ونقول لان الناس بتتصور ان خلاص صم رمضان وفرحنا بالعيد انتهت القضية لا هذا كده رمضان متواصل ويجب ان نتواصل معه لما ربنا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص كتب عليكم القتال كل دي كتب عن فرده فرده فرده, فرده، شمع ما بتأخذ ديو تسيب ديو وهو ما يرجوه الله تبارك وتعالى منا في كل العبادات يعني, يعني لا صلاة لمن لم تنهه صلاة ايو من حج فلم يرفض ولم يفسق يعني نعم. المسألة يعني كلها تعود, يعني تعود يعني على الصلاة غار... يعني نقول صلى وصام نعم و... وتهجد وقام من يقف باتجاه في الصغور يرابط في الصغور في من 11 ألف أسير على أرض أسير وأسيرة أطفال ونساء ومن هنا كان فون... كان فهم المسلم للإسلام أنه دين شامل كامل يشمل نواحي أو مناحي الحياة جميعا وليس عبادة فقط وليس جهادا فقط ولكنه يشمل كل هذا لكن المشكلة بتاعة ال... الديار الاقتصادي العالمي نبدأ أن سمعت بأذني صدق ر... ر... من كتب المستقبل لهذا الدين الاسلام قادر لقد زويت لي الارض ورأيت مشرقها مغربها وان امر امتي لبالغ ما رأيت منها النهاردة بيتكلموا عن النظام الاقتصادي عشان الخروج باوروبا من مأزق بتاحها في بي بي سي جاي بنا الدكتور حسين شحابة وبيقولولو ايمن نظام الاقتصاد الاسلامي نظام الاقتصاد بيدوروا عن نظام الاقتصاد الاسلامي وصدق الرسول قال مراد هوفمن في كتابه الاسلام كبديل قال كده قال ان اوروبا تحمل في رحمها الاسلام والقرن ال 21 هو قرن ال وقبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال القدل لقد زويت لي الأرض ورأيتم الشيخ وقال وإن أمر أمتي لفالغوا ما رأيت منها وقال خلاف على منهج هجنبوه لأن كلها الكل عندنا قيم بس ما هو دورنا؟ هي القضية لعلكم تتقون إيه مقتضيات التقوى؟ الخوف من الجليل العمل بالتنزيل الردر القليل سعداد اليوم الرحيم نعم جزاكم الله خيرا <تصفيق> نعود إلى أستاذنا الدكتور الأحمد يا أبو النور ولكن يعني بعد أن ننوه مرة ثانية مشاهدين الكرام على تكريم كل العاملين في قناة الناس فاليوم إن شاء الله رب العالمين بعد الساعة العاشرة سوف يتم تكريم كل العاملين بقناة الناس من إداريين ومخرجين ومصورين وفنيين وكل من يعمل في هذه القناة المباركة فانتظروا هذه التهنئة وهذا التكريم في احتفالية قناة الناس في عيد الناس استاذنا طيب نحن كمان والله احنا ضمن الاحتفاليه ولا انتم يعني مكرمون <تصفيق> انتم مكرمون دائما نسال الله لنا جميعا ان يكرمنا كنا نتحدث عن صرنا دكتور جمال اسقط مساله التقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يطبقها وحرجع له تانية مش هسيب برضو نقطة التقوى مع الصحابة ولكن حضرتك اثرت من شوية مسألة الوحدة بين المسلمين واعتصموا الامر بها ومش بس تعتصموا بحبل الله ده كمان ولا تفرقوا وكأن هذا الاعتصام مش تعتصموا شوية وبعد كده خلاص لا اعتصموا وكمان لا تتفرقوا وكلا تكونوا كل الذين تفرقوا واختلفوا نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. فكيف نسقط هذا على الصحابة يعني هنا عايزين نموذج عملي يعني طب نعمل ايه احنا دلوقتي عب ما ده الاسرة الواحدة الاب والام والاولاد اصبحت بينهم فرقة الخوات اما يكبروا دايج جوز دايج جوز اصبحت بينهم فرقة عايزين نشوف نموذج من هذا النبع الصافي من نبع الصحابة كيف كانوا في هذه الوحدة جميل جدا بس اسمح لي ان اسألك قبل ان اجيبك فضل <تصفيق> يعني وان كنت هنا سائلا ولكن فضل افضل او انا عارف سيارتك بس, بس توضح كلمة علشان ما يتبادر منها يعني غير ما اردته يعني لعلك كنت قد قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربانيا ولم يكن رمضانيا عايز بس افهم او يفهم الناس ماذا تريد بادي العبارة مش اكثر يعني لا فقط اردت ان معنى الصيام والعبادة والتقوى والطاعة والقرب من الله وقراءة القرآن وكذا هذا الامر في كل العام لانه لله تبارك وتعالى والمقصود والمرجو به هو الله تبارك وتعالى وليست العبادة في شهر واحد او اننا نعبد هذا الشهر شهر لا رمضان لا فنحن رمضانيين لا, لا نحن ربانيين نعبد الله في رمضان وفي غير رمضان اذا تريد ان تقول يعني كان صلى الله عليه وسلم ربانيا ولم يكن رمضانيا فقط أيوه نعم حتى تكون بس الله يغض الله في هذا يعني أنا عارف أنت يعني ماذا تقصد لكن أردت أن لا يتبادر م. إلى أذهان بعض الناس م. غير يعني غير ما أرد الم... ما يتعلق بالصحابة نحن عندنا أربعة من الصحابة بيعتبروا امتداد لسنة نبوي وأنا يعني بن بن مناسبة الت وعمر عمر ده كان من الخلفاء الراشدين الذين نوه النبي صلى الله عليه وسلم بهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور أي واحد من الأربعة أبو بكر عمر وعثمان علي يعني قر شيئا وسكت الصحابة عن المعارضة لأن حرية المعارضة كانت مكفولة فهذا يعني, يعني ما يسمى الإجماع السكوتي لا. يعني إجماع من الصحابة سيدنا عمر أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية, مشروعية الجماعة في صلاة التراويح لأنه صلوات الله وسلامه عليه أما الناس ليلة وثنين وثلاثة ثم خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج لهم في الثالثة أو في الرابعة وبالتالي فأخذ عمر لأن عمر لما يجمع الناس على قارئ واحد لن يخشى ان تفرض لان الوحي انتهى انتهنا. وبالتالي المحذور اللي يعني او المحذور اللي خشيه سيدنا عمر لم يكن موجودا اذا عمل عمر ده ان كان ان كان بدعة فهو بدعة حسنة وفي البخاري نعمة البدعة اللي هي يعني ما يتعلق بجمع عمر ليه لان لها اصلا في جيف الدين هذه ناحية الاخرى ان ابا بكر يعني انتخب خليفة كان علي رضي الله عنه يعني يرى انه احق بالخلافة فماذا كان من علي علي يعني تم انتخاب ابي بكر في غيبة علي لان عليا كان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وبدفنه الصحابة يعني انصار ومهاجرون الانصار يريدون أن يستأثروا بالخلافه ليه لأنه هم بيقولوا احنا دار النصر دار الأنصار دار الدار التي انتصر بها الإسلام إذن نحن ينبغي أن تظل خلافته معنا حتى يظل الانتصار للإسلام وده كان اجتهاد منهم علم من علم عمر فاستقدم أبا بكر ونبهه إلى ما يحدث في السقيفة جاء ابو بكر مع عمر عمر اراد ان يتكلم سيدنا ابو بكر عنك انت ف فإيه؟ فاحترم عمر رأي ابو بكر وسكت لا. بيقول عمر كل اللي انا كنت عايز اقوله قاله ابو بكر ابو بكر قال ايه قال احنا يعني لابد ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الامة من قريش اذا انتهى ما يتعلق بالانصار قريش دول عبارة عن ايه خطيل إما بنو هاشم وإما بنو المطلق يعني, يعني ع... عدة قبائل بنو هاشم فيهم آل البيت منهم علي رضي الله عنه ابن عم الرسول وزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد كان عندنا واحد زي عبادة بن عبادة سعد بن عبادة عايز لأنه كان يعني يوشك أن يكون ملكا عبد الله بن قباين أيضا الحباب بن المنذر أيضا كل هؤلاء كانوا يرون أنفسهم أولى بالخلاف. لما قال أبو بكر هذا خلاص الكل التزم طيب منا وزير ومنكم وزير قال دعوا هذه المسألة لله يضعها كيف شاء يعني الإمام علي رضي الله عنه وجد الأمر قد تم دون مشورته فغضب أن استبد المسلمون دون رأيه يعني استبد هنا مش بمعنى الاستبداد اللي احنا موجود امامنا اللي هو يعني فرض الرأي لا انما يعني زي ما تقول لم ي... لم يراعوا مشورته وقضوا في الامر دون ان يشعرو فتصور ان هذا تعمد منهم وبالتالي غضب وصادف ان فاطمة ان فاطمه زوجته ايضا غضبت من ابي بكر لانها تصورت ان ان اباها النبي صلى الله عليه وسلم له ميراث وهي يعني اللي التمع في ذينا نوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآن بتاعة الميرات وناسيت أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا أو ما تركناه فهو صدقة صدقة يعني صدقة جارية وقف ليس لأحد أن يتملكه فغدمت من إيه من أبي بكر سيدنا علي سيدنا علي برضو غدم من أبي بكر أستاذ حكنا نكملها في عجاله لأنه وقتنا خلاص يعني معانا دقيقه ونص كده هنرجع لحاجه ثانيه ان شاء الله عايز أقوله في كلمه اخيره لنختصر في نص يعني يعني دقيقه ونص <تصفيق> آه, اه نعم ان عليا لم يؤلف حزب معارضه نعم. ولم يحدث ثورة في المجتمع وانما احترم راي الاغلبيه وبعد ان توفيت فاطمة بعد ستة اشهر طلب ابا بكر لي يعني ليوضح لي موقفه وليبايعه فعمر عمر قال له لا ما تروح قال لا يعني وماعسهم ان يفعلوا وذهب وتكلم علي وبكى ابو بكر وقال له لا ما ينفعش كده بين ايه ايه ايه الى المسجد وذهب معا الى المسجد في بعد بعد الزوال بعد اليوم الثاني وتكلم ابو بكر وعذر وع وعذر او, او ايه او ذكر عذر عليا نعم. وقدره وقام علي قال له انا يعني احنا, إحنا نقر بفضيلتك وبمكانتك وبانك الافضل أنا, انا ما وجدت في نفسي الا لانكم استبددتم علينا لكن هات يدك وبايعك وبايعه على الملأ وسر المسلمون الذي اريد ان اقول لم يحدث فرقة لم تحدث فرقة لم يسب احد احدا لم ينشئ علي يعني حزبا او عظى يعني يحارب لا ابدا اطلاقا احترم الوحدة ولذلك انا بقول انه الان وحدة الامة هي الامل وهي الركاز ومن اراد ان يأتسي فليأتسي بعلي طيب نقض كلمة اخيرة من حضرتك بقى ما, ما, ما, ما زالت الحديث معك عن وحدة الامة توجيهها للامة الاسلامية في العيد نعم. ماذا تقول له اقول لهم هيا الى آآ آآ آآ يعني كتاب الله وسنه الرسول لنجتمع عليه جميعا وانظروا من اعدائنا واعدائكم لنكن عليهم جميعا ولنقف صفا واحدا ضد التحديات المعاصره جزاكم الله خيرا استاذ معذره انا بصراحه حصل دكتور. هنا مسألة يجب ما تقلقش على هذا النحو حتى الاستاذ على الامر بضع دقائق يعني على لو حابب تاخد دقيقه اتفضل يعني مساله علي ابن ابو طالب رضي الله عنه وارضاه بايع منذ اللحظة الاولى وكان اتبعه في غزواته لما خرج حوقعة الردة كان يصلي وراء ابو بكر ما تخلف عن الصلاة وراء ابو بكر الصديق منذ اللحظة الاولى بل انه وقصة في العواصم من القواصم ومنهج السنة في رد الشيعة القدرية والمام الزاهبي في المتقل يعني عاوز اقوله اغليط المؤرخين لابو اليسر كلها تجمع ان لما ابو بكر كان بالسلح رجع فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي خرر أيها الناس لقد مات رسولنا من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات لا. سمع أن, المه... أن الأنصار قد اجتمعوا لا ليستأثروا بالأمر إنما أحسوا أن لا يحل للأمة أن تبيت دون إمامة ليلة واحدة لا. فانطلقوا ليقيموا إماما من بينهم و... ومجرد ما عرف أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على ما أذكر الثلاثة لا. توجهوا وكان الحوار في خليتين سبحانه جميعا قالوا ما كان لنا أن نتقدم على أبي بكر رسول ارتضاه لدينا ونحن نرتديه لدنيانا علي بن مطالب لما صعد المنبر بعدها جهزوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينأخروا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يقيم الإمامة العظمى شوف الفقه بتاع الأمة ويطمئنه إليه ويطمئنه لأن الأمة الراعي قالوا الأمة شربت اليهودية والنصرانية وأصبح المسلمين كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية مظلمة ليس لها راع فوجد من الأول, الأول قبل التجهيز النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقيموا الإمامة العظمى أقاموها وبعد ذلك صعد بكر المبر وقال أيها الناس لقد يوليسوا عليكم ونسبوا خيركم وفي هذا اليوم بايع علي بن بطل كما ثابت لما نرجع لابن كثير نعم. في البداية النهاية وبعدين البيعة الثانية دي دي كانت تأكيدا للبيعة الأولى لكن ما تخلف في الخروج كان على الأنقاب علشان مواجهة المتدين وكان خرج له القصة القصة مع أبو بكر الصديق في معنى لم يتخلى عن أصل بعذرة عشان, واضح عشان فضلت الوساد مش عالي لم يكن يرى لنفسه مكانا قبل أبو بكر الصديق دي قضي عشان إن قد أخزوها ناس مع احترام الشهدين الكلمة أنا اعتزم لكنه ما كان يرى لنفسه حق بالإمام ولا طلب الأمر لنفسه ولا تصور الناحض قد يستأسر عليه جزاكم الله خيرا نو نو لخل هذه المسألة هذه المسألة أنا يمكن مولانا له مراجع تاريخية واختلف الناس هل بايع, هل بايع علي في بادي الرأي وكانت هذه البيعة التي اتحدثت عنها الان هي البيعة الثانية ام كانت هي البيعة الوحيدة التي بايعها المحدثون وانا انقل عن البخاري ومسلم ان هذه هي بايعت علي بعد ستة اشهر وعلي لم يبايع اكراما ايضا لفاطمة لماذا لانه لا يمكن ان يكون يعني مو ويعني وفاطمه يعني فيها شيء من يعني المعنى, من المعنى واضح يا استاذنا ووحده البايعه يا مولانا لا الأنصار, لا الانصار ايضا يعني كانوا يجدون لانفسهم لا الايه لكن, لكن, لكن فعلا لك. انا اؤكد بقى ما, ما ذكره آه آه الدكتور وهو ان عليا لم يتخلف عن ابي بكر لا اضيف ايضا وعاده قبل, قبل البيع معناه اقراره بالبياع حتى قبل البيع وابن كثير يقول انه كان مبايعا يعني ابن كثير فعلا على انه كان مبايعا الا انه الا انه لم يلازم ابي بكر المدة لكن عندما كان وكذا لا لا أرى في... لا ارى لا لا لا ارى خلافا الان بين هذا ماشي الكلام جزاكم الله خيرا واضح ان المسألة تحتاج الى حلقة كاملة نفرد فيها الحديث أنا بس تحصد من الدكتور جمال 30 ثانية كلمة واحدة في 30 ثانية يوجهها لجمهور قناة الناس ولعامة المسلمين في العيد. يعني مره في في في ذكر بقول الله تعالى يأيوه الذين آمنوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين مواجهة تحديات العصر نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد والقدس في القلب منها جزاكم الله خيرا الشيخ محمد بن ستاح كلمة, كلمة في الله. سطر بارك الله فيك أنا فقط أقول أن الأنصار قالوا وكذا قال المهاجرون ألا نرضى لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا يقصدون أبا بكر وأذكر قولا لسعد بن عبادة أشر إليه دكتوري أنه قال كان النبي منكم وكنا أنصاره فليكن الخليفة منكم ونحن أنصاره لما استقر الرأيه على أبي بكر الصديق إذن, إذن فلم يبتعد المسلمون عن وحدهم وعن حبهم ووحدهم وحبهم وحبهم في الحقيقة في هذه المناسبة أنا في الحقيقة دائما أقول يستشرف المستقبل من خلال النظر إلى, آ... آ... إلى شبابنا لا. إذا كان الشباب صالحين فاستشرف مستقبلا زاهرا اما ان كانوا فاسدين منحرفين فالعياذ بالله تعالى على إن شاء الله ننتظر, ننتظر, ننتظر مستقبلا رائعا ولذلك اقول الله الله في ابنائنا وشبابنا فلنتق الله تعالى فيهم وأقول لكل الفضائيات التي تبث فجورا وانحرافا اتقوا الله تعالى في أبنائنا وشبابنا وبناتنا لإن شاء الله ننتظر مستقبلا باهرا إن شاء الله تعالى نحتاج لتربية رمضانية سعادة رمضان المجال تربية رمضانية متواصلة في رمضان وغير رمضان نعم الشيخ محمد عبد الفتاح والدكتور وأستاذنا الدكتور جمال الهادي ودكتور الأحمد أبو النور نشكركم شكرا جزيلا على هذه الدقائق التي كنتم فيها معنا واستفدنا شكرا للقناة الناس والعاملين فيها تقبل الله منا ومنه, الله الله ومنه الله وعيد من عليهم علينا رمضان عام مديد والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ونذكركم مرة أخرى بأن كل العاملين في قناة الناس سوف يكرمون ان شاء الله رب العالمين اليوم على الهواء مباشرة بعد الساعة العاشرة مساء فانتظرون في هذه الاحتفالية وهذا التكريم وان شاء الله فقراتنا في هذا اليوم من التكريم ومن الاحتفال بالعيد في عيد الناس الفقرات مستمرة فانتظرون ولكن تنتهي هذه الفقرة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته I'm bad yeah.